وَإذَا غَشيَهُم مَجُ كَفّونَ لِدَعوا اللهَّه مُقْلِصينَ لَ الدّ فَلَم م نَجَّهُمُ إلَبَرِّ فَمِنهُم مُ قُتَصِدَ وَمَا يَجَحدُ بِآاتِنَا إلا كل ختير كفور